فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاذ فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فأن ترى لهم من باقية وجاء فرحون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤلاء مقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق عسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية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 إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم آهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون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 الذين من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيد فما منكم من احد عنه حاجز وَإِنَّهُ لتذكرة للمتكين وإنا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّهُ لحق اليكين فسبح باسم ربك العظيم